وقيل لورقاء ابن إياس كان سعيد بن جبير يصنع كما يصنع هؤلاء الائمه واحد بيسأل فبيقول له سعيد بن جبير لما كان بيقرا كده القرآن ويصلي بيكم كان بيعمل زي الناس دي الذين يطربون ويرددون اللي واخدين القرآن بقى زي الأغاني كده بيحسن الصوت آه زينوا زي أصواتكم بالقرآن بس يعني شغله الشاغل انه يعمل يعني بقى صوته بشكل معين عشان الناس تستحسن هذا الأمر قال معاذ الله أبدا ما كانش يقرأ كده أبدا إلا أنه كان إذا مر على مثل هذه الآية إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يمدها شيئا لما يراها ما تتقرش كده دي ما تعديش عليك في الورد وتروح عيل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون لا لا لا لا لا لا, لا, لا. إهدى اسمع سمع قلبك قل لها يا نفس اسمعي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ويمد بها صوت تمدها كده عشان تحس بها أوي وقلبك يحس بمعناها أوي هو ده هدي السلف وقرأ أحدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والله محتاجين نتوب من قله خوفنا من ربنا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد آهن يا رب اللهم أمنا يوم الخوف ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد شهق لها عابد شهق حتى بدر الدم من منخريه وخر مغشيا عليه الايات دي سمعها قلبك حسسها لقلبك يمكن قلبك يرئ ويلين لذكر الله وسمع أحدهم قارئا يتلوا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فتمايل أول ما سمع الآية إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ألو والعصال اللي زي حالتنا يتسموا إيه يتسموا مجرمين أم اللي يتسموا إيه؟ قال يعني الآية بتكلمني فتمايل إن المجرمين في عذاب جهنم في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي معذبون مسجونون لا يفطر عنهم ما بيهداش العذاب ما بيهداش ما بيجيش عليهم لحظة تبقى فيها هدنة من العذاب لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون معذبون فكان على شط الفرات فلما سمعها سقط في الماء فمات